يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط يُسُحَدَ اَن لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو وَلَا أَنفُسُكُمْ أُولُو الْوَالِدَيْنِ عَلَى قُرَبِ وَنِيَ أَنَا فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِي مَا لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وما وَكُتُبِ وَأُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُرْسِلُ ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُغْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا بِيْمَا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أنذا سمعتموا آه فلا تقعدوا معهم، فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث النار. إنكم إلى الكائن والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا وَاِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ